حبيبي فرح يا قلبي يا فرحتي. زين لو صادف في الليل يا فرحت القلب الحزين لو al غناه ولو ان كان يكون سعيد تبلوداس ويا الحبيب فرح يا ال انيلو انحان ولا اشتركوا <تصفيق> الحياة. بعد زهر الحياه مادام هوا وفيها <تصفيق> هوا اخوله الي بطلب رضا يطلبنا ويا الحبيب